فضيلة الشيخ عطي صقر كثيرا ما نسمع عن صلاة التطوع أو صلاة النوافل أو صلاة السنة فهل توجد فروق بينهم التطوع والنافلة والسنة الفاظ تطلق على شيء مطلوب طلبا غير جازم بمعنى أن من فعله كان له اجر ومن لم يفعله لا عقوبة عليه وقد يعبر عنه بالمستحب والمندوب والفضيلة ويشمل ذلك كله أنه ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه والله أعلم